ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يتعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتنم لنا نورنا واغفر لنا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 وَمَعَ الدَّاخِلِ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِي الْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنْ فرعون وَعَمَلِهِ, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومرى مبنة عمران التي أحقن الفرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطي.